إهدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا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 وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يكدون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوه قل بل ملة إبراهيم حريفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله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 فسيكفيكهم الله, فسيكفيك الله وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام ومختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وَمَن يَكْفُر بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فإن حجوك فقل أسلمت وجيء لله ومن يتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأممين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا فإن أسلموا فقد اهتدوا فإن أسلموا فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادَةِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّنَ بِعِيرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِصْطِ مِنَ النَّاسَ فَبَشِّرُوهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ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 ف وَإِّ مَرْيَمَ مَغِْييَمَ وَإِنّي وَعذُه بِك وَإِني أعذُهَا بِكْ وَإِي وَعذُه بِكَ وَذُِّيتَها مِنَ الشَّيقان الرَّجم فَتَقَبَّ لَهَا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 قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة, فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب بأن الله يبشرك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 قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أَمْرًا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآيات من ربكم أني أخلق لكم من قطين كهيئة طير فأنفخ فيه فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكماه والأبرص وأحي الموتى بإذن الله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 آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين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 ثُمَّ حَاجَّكَ فِيهِ مَن بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْتَ تَعَالَوْا فَقُلْتُ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلُ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 فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَأَ أنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ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 إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْقَطَائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَهُ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ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 قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم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 قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله لما تكفرون بآيات الله لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون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 وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم كنتم خير أمة, كنتم خير أمة أخرجت للناس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 ضربت عليهم الذلة أينما ثقفو ضربت عليهم الذلة أينما ثقفو إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله فضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء ليسوا سواء من أهل الكتاب أمم قائمة يذلون آيات الله أنا الليل وهم يسجدون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 وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إلَّا تِبَاعًّا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَرَّثَهُ اللَّهُ إلَيْهِ بَرَّثَهُ اللَّهُ إلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَإِن مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إلَّا لَا يُؤْمِنَ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَعَالَوْا فِي دِينِكُمْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَعَالَوْا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّ الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَعَالَوْا فِي دِينِكُمْ لا تؤولوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم روح من فآمنوا بالله ورسله فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة ولا تقولوا ثلاثة ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خير لكم إنتهوا خير لكم إنما الله إله واحد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 فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوُفِّيهم أجرهم ويَجِدُونَ من فضله وأما الذين استكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما فيعذبهم عذابا أليمه ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا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 قالك ذلك قال, قال ربكي وعليهين ولينجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمر مقضية فحملته فانبذت به مكان بِهِ مَكَانًا أهل مخاض فأجاه أهل الْمَخَاضُ إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مرت قبل هذا وكنت نسيا سيا فنادها من تحتها فنادها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي ليك بجذع النخلة وهزِّ إليك بجذع نخلة تساقط عليك رطباً جرياً فكُلِّي وشربِ وقرِّ عينا فَإِمَّا تَرِينَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيَاءً فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ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 والسلام علي يوم ولد ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتنون ما كان لله أي يتخذ منه ولد ما كان لله أي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 وأنذرهم يوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إننا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا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 قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعرفون كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين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 وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه من التوراة وأتيناه الإنجيل وأتيناه الإنجيل فيه هدوء ونور ومصدقا لما بين أيديه من التوراة وهدوء موغضة وهدوء موغضة للمتقين واليحكم بِمَا الإنجيل بما أنزل الله أَهْلُ واليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه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 ان الله لا يهدي القوم الظالمين ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُ الدَّوَرَاتِ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْكُم مِن رَبِّكُمْ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغِيانَ وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَى عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ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 لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم أعبد الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فقد حرم الله عليه الجنة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 ما المسيح ابن مريم إلا رسول ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ما المسيح إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا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 ذلك بأن منهم قسسين ورهبان، ذلك بأن منهم قسسين ورهبان، وأنهم لا يستكبرون.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 وما لنا لا نؤمن بالله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 وَإِذْ أُوحِيتُ إِلَى الْحَوَارِيِّنَ أَنْ آمِنُ بِهِ وَبِرَسُولِهِ قَالُوا آمَنَّا وَشَهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَيُّنَزِلَ عَلَيْنَا مَا مِنَ السَّمَاءِ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 قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم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 ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ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 ويعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشيخين في نار جهنم مخالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية